أَتَّبِعونَ ماَا تَشَابَه مِنهُ بَتِ غَفِتْنَّةِ وَبتِ غاءتَأوِيلِ وَماَا يَعَلَ مُتَأوِيلَهُ إَِّ اللَّ وَراسِخُونَ فِي عِلّ يَقُلونَ آممََّ بِهِ كُلم مِنْ عِدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٍ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ رَبَّنَا إِنَّ كَمَجْمَعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ لن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 في ذلك لعبره لاولي الابصار زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالْقَنَاطِيرِ المقنطرة من الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ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 جَنَّاتٌ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الذين يقولون ربنا اننا امننا فاغفر لنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين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 كي إِ الدّينَ عدَ اللهَّهِ الإِسلام وَمَخْتَلَ فََّذينَ أُوتُكِتَابَ إِلاا مِنْ بَدِمَا جاءهُم إِللاا مِن بَعدم جَاءهُم العلمُ بَغَْم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 ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والأسف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 تَوَدُّ لَوْ أن بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي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 والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وانني سميتها مريم وانني واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن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 قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية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 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يا مَرْيَمُ قُومِي تَنَطِّلِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ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 وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى فَنِيءِ الْإِنْسِ إِلَى أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ ربكم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 قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزمت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين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 وَأَنفُسَ نَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَغِي الْفَنَجَعَ اللَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 يا اهله الكتاب لما تقاولون في ابراهيم وما انزلت التوراه والا انجيل الا من بعد افلا تعقلون ها انتم ها اولاء حاجزتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس نكون به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إمراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله وري المؤمنين والدقائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما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 وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالنَّذِيرِ أَمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِالنَّذِيرِ أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاخْفُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَنْ تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَيُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ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 بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم سمنا قليلا أولئك, أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله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 وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ على عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِمِن دُونِ اللَّهِ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكه والنبجين اربابا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا نَبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال اأقررتم واخذتم على ذلك ميثاقكم ا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون افَاغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ على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 والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين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 لن تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَلَا آتِيكُمُ الضَّالِّينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا ولو افتدى به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 أَصْبَحتُم بِنِعمَتِ إِخْوانَ وَكُ تُم عَلَ شَفَا خُفْرَة مِنَ النَّارِفَ أَن قَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيّن اللهَّهُ لَكُم آياتَاتِهِ لَ عََّكُم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 كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ مِنَ النَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بالله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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْثُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيُقْتَلُونَ أَنَّى بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسُوا سَوَاءً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 مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرَبٌ أَصَابَتْ حَرْثًا قَوْمًا ظَلَمُوا أَصَابَتْ حَرْثًا فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأدونكم خبالاً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 بَلَ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُنُوا الْرِبَاءَ ضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ نَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وَجََّة عرضُه السماواتُ وَالأَرضُ عِدة للِمَُّقين الذيينَ يُ فيقُونَ في السَِّ والضرَّ وَكَظمِين الغَيض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 هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُم قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ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 أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ سَبَقوكُم مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۚ وَلَمَّا جَاءَهُم بَأْسُنَا بَدَّلْنَا أَثْوَابَهُمْ فِيهَا وَظَلُّوا مُدَافِعِينَ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ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 وَمَن يُرِدِ الثَّوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَيِّنْ مِن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ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 رَبَّنَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 فَأَثَابَكُم غَمًّا بِغَمٍّ لَّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ الْغَمِّ أمنة نعاسا يغشى قائفة منكم وقائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء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 ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة لمغفرة من الله ورحمة خير مما يزمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم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 اذْبَأَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله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 وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَٰلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ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 خََّ يَمزَ الْ الخَبثَ بِنَ الطب وَمَا كانَ اللهَّهُ لُطلِعكُمْ عَ الغَيب وَِ اللهَّه يَجتَبيِي مِ الرّسُله مََش فَآمِنُوا بالِلهِ وَرسُلِ وَإِن تُؤمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُم أَجرٌ عظيم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 قدَد سَمِ اللهَّهُ قَوْلَ الذينَ قالوا إِ اللهَّه فَقيرُوا وَنَحْنُ أَغْنَ سَنَْكتُبُ مَا قالُوا وَقَتْ لَهُم الأأَبِاء بِغَيْرِ حَقَّّ وَنَقولُ ذُوقُ وَعَذاَابَ الحَريقَ ذَلِكَ بِمَا قدَمَ أيأَذكُمْ وَأََّ اللهَّه لَْسَ بِضَلَّ مِن الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين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 الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم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 أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون